Hatmi Şerif, okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik, Cüz 1. Adıllallahin Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi R-Rahmanı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 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يعملون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم يفقرون والذين يعملون بما أنزل إليك وما أنزل من قدرك 119. وبالآخرة هم ينقنون 110. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 111. إن الذين كفروا سباء عليهم أأن أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشابة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخالعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزاد هذو الله مرضا فلهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نح 117. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 118. وإذا لهم آمنوا كما آمن الناس قادوا منكما آمن السفاح، آلا إنهم مسافح، ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا.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 أولئك الذين اشترضوا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أظهروا 118. ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 119. صم بكم عمي لا يرجعون 110. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورع فبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصداع حذر الموت فالله محيق بكافرين كاد البر يختف أبصاره كلما أض. 109. وإذا أعلم عليهم قاموا 110. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 111. إن الله على كل شيء قدير 112. يا أيها نا سُعُدُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا وَالْسَمَاءَ بِنَاءً من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فما تجعلون الله أندادا وأنتم تعلمون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 صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فتغُنَّ النار التي بقودها الناس والحجارة عتَّت لِالكَافِرين، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا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 وَلَهُمْ فِيهَا أَسْوَالٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَنْ يَغْرِبَ مَثَلًا مَا بَعِوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا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 يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد بيساقيه فيقطعون ما أمر الله به أي صلّوا ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكل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 استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فهو بكل شيء عميم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خنفه قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحمل سبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بئوني بأسماء 119. قال يا آدم أنبئكم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم 119. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا بغيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا 112. أبى واستكفر وكان من الكافرين 113. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها ردا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما إما كان فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقوا 124. وقال آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التباب الرحيم 125. قلنا منها جميعا فإما يأتينكم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 يا بني إسرائيل كون يا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوف بعهدي أوفي بعهديكم وآمِلُ بِمَا أَنْزَلْتُ بِصَدْقٍ لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُ عَبْدَكَ فِرِّمٌ بِهِ وَلَا تَشْتَوُ بِآيَاتِ ثَمَنَ قَلِيلَ وَإِيَّا يَفْتَعُونَ ولا تنبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين أترون الناس بالبر وتسون أنفسكم وأنتم تثرون الكتاب، فلا تعذلون، واستعينوا بالصدر والصلاة، وإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ لهم لا قربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم فأني فوّلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقفذ منها علم ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ دَحْرَفَ أَنْ جَئْنَاكُمْ فَأَوْرَقْنَا أَلَفِرْ عَنْهَا أَنْ تُنْتَظُرُ وَإِذْ فَاعَدْنَا مُوسَى عَبْدَ لَيْلَةً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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْبِهِ يَا قَوْبٌ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَفْسَقُونَ بِالتَّخَاذِكُمُ الْعِلْفَةُ بُطُولٍ إلَى بَأْرِكُمْ فَقَتُلُوا أَفْسَقُونَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَهُ دَبَّرَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ بِأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَظْلِمُونَ 119. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 110. فظللنا عليكم الرمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 119. وكلوا من طيبات ما رزعناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فبتل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى نوسى لقومه فقل نظر بعصاك الحجر فَفَجْرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَكُمُ النَّاسُ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ 111. لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وقسائها وفومها وعدسها وبصدها 112. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إِهْبْطُوا مِصْرًا فَإِنَّ بَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَظْبَتْ عَلَيْهِ مُزْدِلَةٌ وَالْمَسْكَلَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ 119. بغير الحق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون 110. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ذا الصادقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ يَدِكُمْ يَسَاقًاكُمْ فَرَفَعْنَا فِذًا قُلْ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُدْرَةٍ فاذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فأقول الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين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 119. قالوا أتتخذنا هزبا 110. قال أعوذ بالله أَنْ أكون من الجاهلين 111. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 112. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك 124. عباد بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 125. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها 126. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر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 في الأرض لا تسق الحورث مسلمة لاشية فيها قالن أنا كتاب الحقيق وَمَا وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فترتم فيها فالله يخرج ما كنتم تكتبون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 وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّهُ فَيَسْقُطُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ صَخْرَةٍ لَا وَمَا اللَّهُ مُغْرِقٌ فِيمَا تَعْمَلُونَ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 وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمْ حَاجْتُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَبَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ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 فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عندهم إذا الله عهدًا فلن يخلف الله عهدهم أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلَّا مَنْ كَسَبَ سِجْءَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْمِ الصَّائِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هم فيها خالدون، وإذ أخذنا ميسا قبل إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبنوا لدين إحسانه، وذِلُّ القربى واليتامى والمساكين، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا 119. فقولوا للناس حسنا وأقينوا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَخْرَجْتُمْ فَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ 111. ويقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 112. فظاهرون عليهم بالإثم والعذبان 113. وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 ما تعبدون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون بل قد أتينا موسى الكتاب بقثينا من بعده بعدهم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 فقالوا قلوبنا قل بل عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالِ لَمْ مَا يَعْمَلُونَ وَلَمْ كِتَابٌ مِنْ علم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 فسهم أين يكفر بما أنزل الله دويًا أين نزل الله من فضله أين نزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 119. علينا ويكفرون بما براءه بهو الحق صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين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 في قبة قالوا سمعنا وعصينا وشربوا في قلوبهم العبد كفرهم قل بس ما يأمركم به إيمانكم. إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنهم موت إن كنتم صادقين ولن يتمنعه أبدا بما قدمت أيديهم فالله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا جبت أحدهم لم وَمَا أَلْفَسَدَهُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنعَمَ ذَٰلِكَ نَصِيرٌ بِمَا بما يعملون قل مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ 117. نَزَّلَهُ نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى كَانَ 118. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن 112. إن الله عدو للكافرين 113. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 114. أبا عاهدوا عهدا بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 114. كتاب الله براء ظهرهم كأنهم لا يعلمون 115. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان 116. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ناس السح، وما أنزل على الملكين كين بباب له أوت وما أوت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَغْضَبُونَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ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 الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا بعود ضرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 إن الله له ملك السماء والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى؟ من فَقَد بَمَى يَتَبَدل الكُفْرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ مَسَارَ السَّبِيلِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَعُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا 119. حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا أصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير 119. فأغيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير فَقَالَ إِنْ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 111. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 112. فقالت اليهود ليست على شيء 114. فقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتدون الكتاب 115. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وَمَنْ ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 110. لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تغلوا فثم وجه الله إن الله واسع عنهم فقالوا اتخذ الله غلدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قادتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ومن نصارى حتى تتبع ملتهم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 الذين آتينهم الكتاب يتدونه حقة لواته أولئك يؤمنون به وَمَن يكفر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ كُرُونِ عَمَتِيَ الَّتِي 119. وأنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 110. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم وَإِذِ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمُ عَهْدَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ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 122. والطائفين والعاكفين والركع السجود 123. وإذ قال إبراهيم رب بعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أرطره إلى عذاب النار فبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القباعد من البيت وإسماعيل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 119. فأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التوباء الرحيم 110. ربنا وابعث فيهم عسولا منهم يتدو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إن ك أنت الحكيم وما يرد عن التي إبراهيم إلا من سفه نفسه بل قد يصفى ماه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُونَ مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من دعدين 111. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا فنحن له مسلمون 112. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا ولا تسألون عما كانوا يعملون 112. فقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قنبا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وإسماعيل وإسحاق ويعبوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم فنحو له فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تبلوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كهل الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبره ونحن له عادلون قل أتحاكوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 117. ونحن لهم مخلصون 118. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاب بيعوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا 119. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من 111. من كتم شهادة عنده من الله اللَّهِ الله بغافل عما تعملون 112. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألوا عما كان يعملون صدق الله العظيم Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çeli